تَنَسِيمُهُ عَلَى الْخُرْطُوبِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ طَافَتْ عَلَيْهَا طَ طاف بِاللَّهِ رَبِّكَ وَهُم نَّائِمُونَ فَأَصْبَحَت كَصَريرٍ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أن نَغْدُو عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ قُمْ قَلَقُوا وَهُمْ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 كُنَّا طَاغِبِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَملَكُم كِتابَابُ فِيهِ تَدُسُود إِ لَم فِيهِ لَ م تَ خيَرُود أَملَكُمْ أَم نُدْنلَن بَالِغَةٌ إى يَوم القَامَةِئَّ لَكُ لََا تَتحكُم سلهم أيهم بذلك زعيب أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين